وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين لا فقوا وقيل لهم تعالى مقاتلوا في سبيل الله أم ادسعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكسر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكذبون الذين قالوا لأخوالهم وقعوا لو أقعوا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم قل فدروا عن أنفسكم الموتئموم إن صادقين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 الَّذِينَ خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلَا هم يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ